ulaikahumul varisunellezina yerisunal firdaus hum fiha qalidun wa laqad halaqnal Jgallna hnu fi ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أحسن الخالقين.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 وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَمُدُّ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لعبرة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 وقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مَنزلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبَأْتَلِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِينَ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْقَاءِ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 وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ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 قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فاجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين ثمَّ أنشَنَ مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا أخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا تَتْرَى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 ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ نَّبِيِّينَ إِلَى فرعون وملئه فاستكبروا وَكَانُوا قَوْمًا عالين. فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلَنَا لَقَدْ ظَلَمُوا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا Mehu ayet ve ayına huma ila Rabbu tet zat qarar ve bain. Ya ay yar usul kulu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 ب آيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم منا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 وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهُوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ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 "Çalı, eiza metnâ ve kûnna tırabâl âzâm. Eînna lâmabûsûn. Lâqûdû'ü'ednâ nâmû ve abâ'ûna. Hâzâ min qâbûl. În hâzâ Kullmanı, arıd ve manı fiha, in kuntun taâlamun, sayqullun lillah, ul afa la tazkron, ul mar rabu,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 ''Bel أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون'' ''Mَا اتخذ الله من ولدٍ وما كان معه من إلهٍ'' ''İذَا لَزَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْءٍ'' ''سبحان الله عَمَّا يَصِفُونَ'' عالım el Gıyb ve Şehadet fetaala amma yışrıkolun. Qur Rabb eimma turyedni ma yügedolun Rabb fala tajalni fi el Qom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 حَتَّى إِذَا جاء أحدهم الموت قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هو قائلها ومن يرزق إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُمْ فِى جَهَنَّمَ خٰلِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كٰلِحُونَ Alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukezibun Qalu rabbana walabat alayna shiqwatuna wa kunna واخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أن سوكم ذكرى وكم منهم تضحكون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 إنه لا يفلح الكافرون، فقُلْ رَبِّ اُفِرْ وَرَحِبْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّاحِمِينَ